أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فالْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةَ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ مَأْنَةً وَنَجْعَلُهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ لِئَلَّا يَخَافُوا ولا تحزني ان اردوه اليك واجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا ان فرعون وغمان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 ونا على قلبها لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فذصرت مني عن جنبي وهم لا يشعرون وحرى علىني المرضع من قبل فقالت هل ادلكم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 وَلَمَّا بَلَغَ شِدَّهُ وَاسْتَوَى انتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذان شيعتي هذا م شيعتي وهذا من عدوه فاستغاثوا الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه فوكزه موسى فقدى عليه قال هذا من عمل الشيطان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 يترقض فاذا الذي استنصر فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراده يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى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 يُريدون ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج من ماخايف يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين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 الى من خير فقير فجاءت وحده وما تمشي على استحياء قال ان ابي يدعوك ليجزيك اجر من سقيت لنا فلن 124. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين 125. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القضي الأمين 126. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تاجرني على شكرًا ثمن عندك وما اريد ان اشكر عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك اي من الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله 119. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا 110. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا 111. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من نار لعلكم تصلون فلما اتى نودى من شاطئ وادي الايمن في البقعه المباركه في بقعه مباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله اني انا الله رب العالمين وَأَن الْقِيَاصَكَ فَلَمَّا رَأَيْتَ اهْتَزَّ كَأَنَّهُ جَانٌ فَلَنَا رَأَيْتَ اهْتَزَّ كَأَنَّهُ جَانٌ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعْقَبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 سيهما يعير ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون طال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بايه لِبُن فَلَمَّا جَاءَ فأوقد لي آمان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن وأني لأظن من الكاذبين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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنصُرُونَ وَأَذْعَنَهُمْ فِيهَا هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوضِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ بَصَائِرَ ورحمه ورحمه لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت وما كنت من الشاهدين ولكننا عايشنا قرن طَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ فَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ وَلَكِنَّ رَحْمَةً ربك كان ينذر قوما ما اتهم ما اتهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا 109. فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 110. فلم ران تظاهر وقالوا اننا بكل كافر قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعوه ان كنتم صادقين فعن لم يستجيبوا لك فعلم انما يتبعون اهواء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 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغن جاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولا تهدي وقالوا ان اتبع الهدى معك لتخطف من ارضنا او لم نمكن لهم حرما امنا يجبا الي ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدننا ولكن اكثرهم ولكن اكثرهم لا يعلم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 وَأَسُولَ إِنْ يَتَنَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَمَا كُنَّا مُلْكِ الْقُرَى فهو لاقيه كمن متعا كمن متعاهم متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي اين شركائي ihmul qawna rabbana wa la illal ladina aghwayna wabana haula illal ladina aghwayna aghwaynahum kama ghwayna tabarra'na ilayk ma kanu iyana ya'budun wa qila ud'u shuraka Thank you. 119. فعسى أن يكون من المفلحين 110. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون 111. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ نَهَارًا سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ افلا ان تنصرون ومر رحمته جعل لكم الليل وان النهار لتسكنوا فيه ولتبتئوا من فضلي ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل امه شددا فقلنا فقلنا اذات برهانكم فعلن ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم و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 ولا تبغِ فسادًا في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم من عندي أولم يعلم أن الله قد أنزلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة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 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا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 فلا ينجز الذين عملوا السيئات فلا ينجز الذين عملوا السيئات فَالْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ نَظِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدع مع الله الا اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والانه ترج